فقد كذبوا فسياتيهم انباء ما كانوا به يستهزئون اولم يروا إ ل ى الارض كم أ ن ب ت ن ا فيها من كل زوج كريم ان في ذلك لايه وما كان اكثرهم مؤمنين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 تعقلون. قال لئن اتخذت إ ل ه ا غيري ل أ ج ع ل ن ك من المسجونين قال اولو جئتك بشيء مبين قال ف أ ت به إ ن كنت من الصادقين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 إ ن ه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لاقطعن ايديكم وارجلكم من خلاف ولاصلبنكم اجمعين قالوا لا ضير انا الى ربنا منقلبون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 والذي يميتني ثم يحيد والذي أ ط م ع أ ن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب أ ذ ل ي حكما و أ ل ح ق ن ي بالصالحين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 قالوا وهم فيها يختصمون تالله انكم نا لفي ضلال مبيد اذ نسويكم برب العالمين وما اضلنا الا المجرمون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 وما أ س أ ل ك م عليه من أ ج ر إ ن أ ج ر ي الا على رب العالمين فاتقوا الله و أ ط ي ع و ن قالوا أ ن ؤ م ن لك واتبعك ا ل أ ر ذ ل و ن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 وجنات وعيون إ ن ي أ خ ا ف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا سواء علينا وعظت أ م لم تكن من الواعظين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 وزروع ونخل طلعها هضيب وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله و أ ط ي ع و ه ولا تطيعوا أ م ر المسرفين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 وان ربك لهو العزيز الرحيم كذبت قوم لوط للمرسلين اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون اني لكم رسول امين فاتقوا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 و َ أ َ م ْ ط ر ْ ن َ ا عليهم ََِْْ مطرا ًََ فساء َََ مطر ََُ المنذرين َِْ ان في ِ ذلك َِ لايه ََ وما ََ كان ََ أ َ ك ْ ث َ ر ُ ه ُ م مؤمنين َُِِْ و َ إ ِ ن َّ ربك َََ لهو ََُ العزيز َُِْ الرحيم َِّ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 بلسان عربي مبين وانه لفي زبر الاولين اولم يكن لهم آ ي ه أ ن يعلمه علماء بني إ س ر ا ئ ي ل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 حتى يروا العذاب الاليم فياتيهم بغته وهم لا يشعرون فيقولو هل نحن منظرون افبعذابنا يستعجلون افرايت إ اما موسوعه ن ا ل ن ا ن ل ا ي للعلوم ا ل ا ن و ا ي م ت ع ي ه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 يلقون السمع واكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون الم تر انهم في كل واد يهيمون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 وسيعلم الذين ظلموا أ ن ي م ق ل ب ي ن ق ل ب و ن